بسم الله الرحمن الرحيم اللام ف أ ح س ب الناس أ ن يتركوا أ ن يقولوا آ م ن ا وهم لا يفتنون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 من كان يرجو لقاء الله ف إ ن أ ج ل الله لات وهو السميع العليم ومن جاهد ف إ ن م ا يجاهد لنفسه إ ن الله لغني عن العالمين والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أ ح س ن الذي كانوا يعملون ووصين الانسان بوالديه ح س ن ا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إ لفضيله ي الدكتور محمد راتب ت ل ن ا ب ل و ن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 ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم أ و ل ي س الله ب أ ع ل م بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آ م ن و ا وليعلمن المنافقين وقال الذين ك ف ر و ا ل ل ذ ي ن آ م ن و ا ا ت ب ع و ا س ب ي للعلوم ا و ن ح خطاياكم ا هم ب ح ا م ل ي ن من خ ط ا ي ا ه م من ش ي ء إ ن ه م لكاذبون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 ف أ ج ش ن ا ه و أ ص ح ا ب ا ل س ف ي ن ة و ج ع ل ن ا ه ا آية ل ل ع ا ل م ي ن و إ ب ر ا ه ي م إ ذات ق ل لقومه مضمون ا ج ت م ت ع ل م و ن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 ثم الله ينشئ النشاه ا ل خ ر ه ان الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء و إ ل ي ه تقلبون وما أ ن ت م بمعجزين في ا ل أ ر ض ولا في السماء و م ا لكم من د و ن الله س و ل و ل ا نصير و ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ب آ ي ا ت ا ل ل ه و ل ق ا ه أ و ل ئ يئسوا ك م ن رحمتي و أ و ل ئ ك ل ه م ع ذ ا ب م ي ه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 وانه في ا ل ا خ ر ة لمن الصالحين ولوطا اذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين ائنكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إ ل ا ان قالوا ت ن ا بعذاب الله إ ن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إ ب ر ا ه ي م ب ا ل م ش ر ى قالوا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 لننج انه و أ ه ل ه إ ل ا ا م ر أ ت ه كانت من الغابرين ولما أ ن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك ان امراتك كانت من الغابرين إ ن ا منزلون على أ ه ل هذه ا ل ق ر ي ة رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آ ي ة بينه لقوم يعقلون و إ ل ى مدين أ خ ا ه م شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم ا ل آ خ ر ولا تعثوا في الارض مفسدين فكذبوه فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين وعاده وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم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 وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في ا ل أ ر ض وما كانوا سابقين فكل نخذنا بذنبه فمنهم خسفنا أرسلنا عليه الصيحة الأرض نخذنا بذنبه من ومنهم من ومنهم من ومنهم من أخذته حاصبا أغرقنا به و مثل ا كان الله ولكن كانوا ولكن أنفسهم يظلمون ليظلمهم م الذين اتخذوا من دون الله أ و ل ي ا ء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ان الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء و ه و ا ل ع ز ي ز ا ل ح ك وتلك ي م الأمثال ن ض ر ب ه ا ل ل ن ا س وما ي ع ق ل ه ا إ ل ا ا ل ع ا ل م و ن خلق ا ل ل ه ا ل س م ا ا ا و ونرض ت ل ا م ؤ م ن ي ن أتل م ا أوحي إليك م ن ا ل ك ت ا ب أ ل ل م ا أ و ح ي س ن ى شركه الهدى ص ل ل ا ا ة إن شركه دعويه ا غير ربحيه أكبر ذات مضمون اجتماعي و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 وما كنت تتلو من قبره من كتاب ولا تخطه بيمينك ا ذ ا لارتاب المبطلون بل هو آ ي ا ت بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد ب آ ي ا ت ن ا الا الظالمون وقالوا لولا أ ن ز ل عليه آ ي ا ت من ربه قل إ ن م ا لايات عند الله و إ ن م ا أ ن ا نذير مبين اولم ي ك ف ه م انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم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 نعم أ ج ر ا ل ع ا م ل ي ن الذين ص ب ر ك ه دعويه غ ي ن من د ا ب ة لا ت ح م ل الله رزقها ي ر ز ق ه ا و إ ي ا ك م و ه و ا ل س م ي ع ا ل ع ل ي م و ل موسوعه أ م من خلق ا ل س م ن ا و ا ل ر س ي للعلوم ا الاسلاميه ل ه ي ر ز ق لمن ي ش ء ن عباده و ق د ر ل إن الله بكل ل شيء ي ع م و ل ئ ن س أ ل ت ه م من ز ل م ن ا ل س م ماء ا ء ف أ ح ي ا ا به ل أ ر ض ب ع د م و ت ه ا ل ا س ل ا ل ح م د ل ل ه بل أكثرهم ا يعقلون و م ا هذه ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي الحسنى إ ا لهو ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إ ل ى البر إ ذ ا هم يشركون يشركون ليكفروا بما اتيناهم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 أ ل ي س في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و إ ن الله لمع المحسنين